السلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر رأت ما رأى آيات في كربلاء وعينها رأت مما يذوب له الصخر فمد أبصر جسم الحسين موزع فمد أبصر آيات جسم الحسين موزع فجاءت بصبر دون مفهوم حل صبره راءت فواندت يا ابن امي ويا يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر أخي إن جسمي فقلبي بكربل أبو علي خاف أطلع من عدك ترى أطلع جسد بس, بس بدن روحي باقي أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربل مقيمون إلهي ينقض مني العمر التربة مشت وعيون على زين <تصفيق> <يا اللهية> <تصفيق> والله <تصفيق> تربه تربه تربه مشت <تصفيق> وعيونها على حزين اريد <تصفيق> <عريق> جواب <جواريين. تصفيق> تربه تربه تربه اخذت من دمع الزهير قلب شوفوها <تصفيق> بكا زينب بك ها طالعة من كربلاء طالعة من كربلاء وعينها على الحسين ملتفتة والله خذائيت خذائيت من دم عزيز القلوب تربة تربة, تربة تربة تربة يا الناس الأخ توية الأخ من الصغر الأخي يتوية الأخ من الصغر تربة تربة تعوف شلان مرمع للوقي وانهى أنك ليلة الجمعة ليلة الجمعة تعوف شلان مرمع لأيايا يا, يا, يا, يا الوقي تقل لنا مو عاد يقعد عديوان يا يا أخو. أنا أنا عادي. عادي. خو يا اخوي انا مو عاد يا انا مو عاد يقعد بديره خويا ولا وين هانه الشباب يا ايه ولا اتشلمت يا حسين يا ايه يا عدوى خويا انا واني انا واني واني لدواو اتقل له خو انا وين وين الدواوين الدواوين شو اسويها لعني والله شو اسوي ايش اسويها لعني هي بعيدي اكو فرق منظر اريد اقرا لك يا ابو الحنا ليله الجمعه تكسر القلب تدري زينب والأطفال والعيال مخلينهم على النياق الهزل وما يخلون واحد يبشي اللي يبشي يضربونه بالصيار وتخاف زينب على الجهار على أطفال شا تقولهم بهدى بهدى بهدى يا عملات اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مهد> يا زينبا اه اه اه اه اه لا تونون خاضا تعذر الناق او اه يا زينب اه امها اسمع هاي هاي توجع القلوب تقول له بهداي بهداي يا زاقل الاضعب شرادت زينغ. ما عندك حاجه واقفه ما عندك قضيه واقفه قل لها مربي مربي اي مربي يا حادل ضعن عبا ابو فاطل والله مربي اي اي مربي انا ما لقلب امشي وخلبي انت الدعاء انت الدعاء خبب